بسم الله الرحمن الرحيم قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون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 وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن من سلاله ة من في موسوعه ا ل ق ن ا ا ل ن ط ف س ي للعلوم ق ة ف خ ق ن ا ا ل ق ق ة ف خ ل ن ا ا ل م ة ع ا م ا ف س ل ق ن ا ا ل م ي ة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم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 وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسجناه في الارض وانا على ذهاب فيه لقادرون فأنشأنا هاب لكم فيها فواكه ك ث ي ر ة ومنها تاكلون و ش ج ر ة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكل وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون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 لو شاء الله مثلكم يريد أ ن يتفضل, يتفضل عليكم ولو شاء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 ف أ ر س ل ن ا فيهم رسولا منهم أ ن اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء ا ل آ خ ر ه واترفناهم في الحياه ة ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم ي أ ك ل مما ت أ ك ل و ن منه ويشرب مما تشربون ولئن أ ط ع ت م بشرا مثلكم إ ن ك م إ ذ ا لخاسرون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 وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين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 ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه آ ي ة و آ و ي ن ا ه م ا الى ر ب و ه ذات قرار ومعين يا أ ي ه ا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إ ن ي بما تعملون عليم و أ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة و أ ن ا ربكم ف ا ت ق و ا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 والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آ ت و ا وقلوبهم وجله أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون أ و ل ئ ك يسارعون في الخيرات وهم لها س ا ب ق و ن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 ذلك هم لها عاملون حتى إ ذ ا أ خ ذ ن ا م ت ر ف ي ه م بالعذاب إ ذ ا هم يجارون لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي لا ل ع ي ك مستكبرين فكنتم على أعقابكم تنكصون م على به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم أ م لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أ م يقولون به ج ن ة بل جاءهم بالحق و أ ك ث ر ه م للحق كارهون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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في ط و ي ا ن ه م يعمهون ولقد أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إ ذ ا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إ ذ ا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة الذي السمع لكم قليلاً أنشأ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 بل قالوا مثل ما قال ا ل أ و ل و ن قالوا اهدا مثنا وكنا ك ر ا ب ا وعظاما إ ن ا لمبعوثون لقد و ع ذ ن ا نحن واباؤنا هذا من قبل الأولين. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل ما ل ر ب ا س ت ق م م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 إ ذ ا لذهب كل إ ل ه بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون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 ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون ف إ ذ ا نفخ في الصور فلا أ ن س ا ب بينهم يومئذ ولا ي ت س ا ء ل فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفحوا جوههم النا وهم فيها كارحون الم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ع ل ي ن ا شهوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسأوا فريق م ن عبادي ي ق و ل و ن ر ب ن ا آ م ن ا ف ل س ي للعلوم ن ا وأنت خير ا ل ر ا ح م ي س ل ا م ي حتى فانساكم ذكري وكنتم منكم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون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 لو أ ن ك م كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم إ ل ي ن ا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إ ل ا هو ر ب ا ل ع ر ش ا ل ك ر ي م و م ن ا ل ا س ل ا ل ل ه قل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين